إن من أعظم جرائم أهل النار استهزاؤهم بالدين وبأهله ولقد كفر الله المستهزئين ولم يقبل اعتذارهم فقال سبحانه عنهم ولا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قلع بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 أب لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكلتم منهم تضحكون نعم إباد الله سخرية واستهزاء سخرية واستهزاء بإباد الله وهمز ولمز بهم في شاشاتهم وقنواتهم وجرائدهم ومجلاتهم بل حملهم بغضهم على عباد الله الصالحين سوء معاملة الغالي ومراقبته فلن يضر الصالحين ضحكوا أولئك واستهزاءهم وسفريتهم فلقد قال الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون